سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو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 وَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ